هذا حزب المصون للإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم عدلون فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كذلك النصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فبقاه الله سيئات ما مكروا ما هم ببالغه فقد استمسك بالعروة الوثقالا في لها والله سميع عليم وسنقول له من أمرنا يسرى أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواصدة لا قدرة لهم على إيسال السوء إلينا بحال من الأحوال وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَذَانِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ عَقْبًا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ وَإِنَّهُ لَذُو عِظَمِ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ أَعَدَّهُ لَن يَصِلُوا إِلَيْنَا بِالنَّفْسِ وَلَا بِالْوَاسِطَةِ لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى إِيصَالِ السُّوءِ إِلَيْنَا يَهَالِمٌ مِنَ الْأَحْوَالِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ وتقطعت بهم الأسباب جند ما هنالك مهسوم من الأحساب واجعلنا له نورا يمشي به في الناس فلما رأينه وأكبرنه وقطعنا يديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا إِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي بُلْكَهُ مَنْ يَشَاءَ شاكرا لينعمه اجتباه وأذاه إلى صراط مستقيم وآتاه الله الملك ورفعناه مكانا عليا وقربناه نجيا وكان عند ربه مرضيا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا أَعْدَاؤُنَا لَنْ يَصِلُوا إِلَيْنَا بِالنَّفْسِ وَلَا بِالْوَاسِطَةِ لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى إِيصَالِ السُّوءِ إِلَيْنَا يَا أَلِيمَ مِنَ الْأَحْوَالِ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْتَعِلُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا الْتَفَّتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وأغربت عليهم الذلة والمسكنة وباووا بغضب من الله سينالهم غضب من ربهم وذلة في العياة الدنيا وإذا راد الله بقوم سوءا فلا مرتلا خاشع أبصارهم ترعقهم ذلة لو أنسلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولا تكفي ضيق مما يمكرون فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون إنا كفيناك المستهزئين فسلام لك من أصحاب اليمين أقبل ولا تخف إنك من الآمنين لا تخف نجلت من القوم الظالمين لا تخاف دركا ولا تخشى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون لا تخف ولا تحزن لا تخاف إنني معكما أسمع ورا لا تخف إنك أنت الأعلى فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَادِ يَرَاها وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً لِيُضِيقَ وَبَالَ أَمْرِهِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَخَشَتِ و الله يعصمك من الناس لن يغرك شيئا إن سنقي عليك قولا ثقيلة فاصبر لحكم ربك فاصبر صبرا جميلا ولم لا أن ثبتناك لقد كتب تركن إليهم شيئا قليلا فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا leysaallahfin abi de va as bu min Allah ile Vaayı sur kalma hunna sıran naize Ahda un yasunna B nefsinöl bilmez da La kuduna te a إلينا بحال من الأحوال معلومين أينما تقفوا خذوا قتيلا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَسَوَى أَشَدُّ تَنْكِيلَةَ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لدينا مَكِينٌ آمِينٌ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَأَلْقَيْنَتْ عَلَيْكَ مَعْبَةً مِنِّي إِنِّي اصطفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَانَاتِي وَبِكَلَامِيهِ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ مَامًا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا أَعْدَاؤُنَا لَنْ يَصِيلُوا إِلَيْنَا بِالنَّفْسِ وَلَا بِالْوَاصِدَةِ لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى إِنصَالِ السُّوءِ إِلَيْنَا يحال من الأحوال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاما ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون إِنَّا جَعْلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ وَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الغافلون وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَعَمَىٰ عَنْهَا إِنَّهُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ منتقمون. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءً وَأَغْنَىٰ عَنْهُ اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ مَن وَخَزَ لَهُ مَنَازِلَ مِنَ النَّارِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَرَأَيْتَ مَن يَنْهَىٰ عَن Дِينِ اللَّهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ۗ إِنَّهُ مَا مَوْصُومٌ كَافِرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثٌ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فإذا قرأت القرآن فاسعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا قل إنني هداني ربي لا صراط مستقيم إن معي ربي سيهدين عسى ربي أن يهديني سواء السبيل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاضر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيناهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَّ آيَةً مُلْكِهِ أَيِّ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ لَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعو لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض انه كان نبي عفيا وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ينيب أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا يحال من الأحوال صمم من عمي فهم لا يعقلون صمم بكم في الظلمات يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق عذر الموت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وذلك جزاء الظالمين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيَرِثُ مَن يا وَعَطَاءُهُ مَغْرَمٌ ۚ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَالْيَهُودِ الَّذِينَ يَجِدُونَ فِي قُلُوبِهِمُ ويومئذ يفرح المؤمنون في نصر الله ينصر من يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فورب بينهم سر الله باب باطنه فيه الرحمة وضائره من قبله العذاب والله من ورايه محيط والله أعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا فلا تخشواهم وخشوني قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة تصيبهم بما صنعوا قارعة وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة كأنهم huşbüm mü sen ne de Evlem yaarım Allahَّ halqaım ve şdümin h hum qu ve feseter quun emme qununkun ve fevmi emril Allah ve il tas bir ruveatta quune yol kum kedum şeyeme وَبَنَيْنَاكُمْ قَوْمًا وَبَلِينًا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا وَاذْكُرُوا إِذْ انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَقَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يا أيها الذين آمنوا اذكروني عما تَّلَّاهُ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهِ إِلَّا هُمْ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفِّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَمَكَرَ الله وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين مَكْرُؤُ لَائِكَ هُوَ يَهُبُر فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ سَيَهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْسَى عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ ۚ وَعَالِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ قُلْ إِنَّ هدى اللَّهَ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تمشون به. أعداؤنا. لن يصلوا الينا النفس ولا بالواسطه لا قدره لهم على ايصال السوء الينا بحال من الاحوال وما لهم من ناصرين وذلك جزاء الظالمين عليهم دائره السوء Tamir Allahu عليهم ölüaik fil adlillin, fmas'tağou min qiyamı ve ma kano mutasirin. İnna Allaha la yusrifu amal al mufsidin, ve inna Allaha la yehdi kaid al khaïnîm. Faâyedna lalvin âmanu al إن الله يدافع عن الذين آمنوا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الله حفيظ عليهم قوبى لهم وحسن مآب وهم من فزع يوميذ آمنون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وجعلنا لهم لسان صدق عليا ولقد اخترناهم على علم على العالمين واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم فَأَوَيْنَاهُما إِلَى رَبَّةٍ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ إِلَّا قِيلَ لَهُنَّ سَلَامًا سَلَامًا وَيَنْقَلِبُوا إِلَيْهِ مَسْرُورًا أَعْدَاؤُنَا لَنْ يَصِلُوا إِلَيْنَا بالنفس ولا بالمسيطة لا قدرة لهم على صال السوء إلينا بعال من الأحوال وما ينظر هؤلاء إلا صيعة واعدة ما لها من فواق ومزقناهم كل مزق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على سراط مستقيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعُ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تعلمون عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ذالك آيات الله نلها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ذالك آيات الله نلها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته لكن الله يشهد بما زل أنزل إليك زله بعلمه. فَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا أن رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل أن, تنفد قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا ب لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَاً أَبَدًا وَأَلْقِ ما فِي يَغْمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى إِنَّ هَا أُولَاءِ مُتَبَّرُوا مَّا هُمْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يعملون فَخَاسِرُونَ هُنَالِكَ الْمُضِلُّون أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَمْ إلا إِنْ هُمْ إِلَّا كَلَمَعَابٍ هُمْ وَلَسَبِيلًا أُولَئِكَ كَلَمَعَابٍ هُمْ أَوَلَا أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إن صالسوا إلينا بحال من الأحوال ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون والله أركسهم بما كسبوا فهم لا ينطقون هو الذي ييدك بنصره وبالمؤمنين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٌ ve sallallahu ala seyyidina muhammedin nebiyin ümmi. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim kafiran ila yavmi الدin. Velhamdülillahi